Oh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 عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسبب يا نباط الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجل البشر في إذا ماتت يا حاسب يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران ولا غيرك يغفر النوبها ولا يعادبها عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من السباب الذنوب اللي تسببها عسى الله ما يحاسبني على غلطه فكر بلسان ويمنعني من اسباب الذنوب اللي تسببها وانا شاعر يحلك في الفضاء لو ما معا جنحان توصل حد النجوم اللي تراكبه ويراكبها ايض القريحة ويتهيض بعذب الألحان أصوغ من أغزر بحور القصيد الأجمل الأبهان أبنحت من صخار وغرف بحر وقطف من البستان علشان القريحة تنتهض ويتم واجبها علشان اشبع جياع الفكر واروي بها عطشان كما ترويها شي من الارض ودقا من سحايبها احب من القصيد اللي يشرف مسمع الاذان صور ما تكن النفس وتحقق مقاربها وحب من القصيد اللي تحير بوصفها لذهان تحير بوصفها لذهان والشاعر يحير بها وحب من القصيد اللي ما يفني لو فنات لبدان وتنحت الجبال الكل واتي بها.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 جزيلات القصايد كل بيت انجز تغاربها ومن داعب جزيلات البيوت بغالي الاثمان تراود هالوصوف النادرات اللي يلي رسم الروح للبلادي إذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقه على الأبطان تعز وبالبروم اللي يهاب بالضد جانبها أنا وقتك عزوى من بني ياسب رجال انت عاسف الميدان تقول الله على طرق البلاء والموت حببها رجال كل ما العادي غزارت دولة العدوان ومن عاد الحرار يشكي من مخالبها ومن جانا يمد ديمان جينا له بطيب ايمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها ويجانك ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جانا يمه الدمان جينا له بالطيب ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عوان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 يغربها ويشرقها ويغربها تلاقت في يا ظفراء دروب القلب والشريان لو الذكرة تكتب في الحناية كان نكتبها في الحنايا كان نكتبها ويا لي وكل ما هب النسيم ومالة يناسب يناسبك الفخار واللي تربى وفيك تناسبها. تسالف مجدك الركبان لا مروا على الركبان, مجدك الركبان لا على الركبان ولا تستوعب حجم الكتب اكبر مكاتبها زمان كان فيه الفعل غالب والكلام موزان وحن بالفعل نوزن كلمة ضد غالبها مرى المدى والناس المجد انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها مرامي من المدى ولنا على روس من كان لنا وضاقت الأرض بكتايبها خلطنا وراغ من وضع بكتايب مولفا طمعان لعل عقب ما نخلط لها وراغاه وضبها لعل يفعل هي درة البلدان هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثمن عجايبها رملها من ذهب وحدودها عقد من المرجان حضنها بر من عزها والبحر شاربها على سح الشعب وما صفا دونه من النقيان صفات بظل قلوب وساكت الوحده قرأت وحدنا على العز وعلى الايمان حقيقة بالتاه ما يقدر العالم يكذبها سنة واحد وسبعين بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها بدات فكره توحدنا على العز وعلى الإنسان حقيقة ثابتة ما يندر العالم يكذبها سنة واحد وسبعين بشهر ديسمبر الآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجادبها ولا ترحل مع الغيان دير المدرسة يكشف وقايعها لطالبها في ظل المجلس الأعلى عمود الدولة المنصان ثقتنا في شيوخ بلادنا محدن يعذر بها محن من عاصمتنا ظبي اللي بدون أثمان أهلها تفتديها بالنفوس ولا تحسبها الى ديرات دبي اللي من النهضة كأن الجان نبي الله سليمان ارسله حتى يرتبها بهان ومنهم قوين نبع الطيب وأهل الجود في عجمان تزف في الشارق نور المعارف من جوانبها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 وترى ما كل من يصل صهيل حصان صار حصان وصيلة الخيول فلولها تشهر مدربها وقف تاريخنا يرويح كم زايد وينسبها زعيم المرجلة شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيمته وعياء اسطوره الارض تجاربها خذ من شجره اصحاب النسب اعلى نسب عدنان تعربه المناسب وان تحداها يعربها رض بعده خاليا إلا من الإحسان زرع في رملها لين عشبت منا مناكبها لو ان ب الساعة توقف بعد موت إنسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقار يا كم سالت دموعه يوم راشد ضمت الكفان وراشد كل ما ثقلت حمول الناس قام بها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها هذا راشد بن سعيد هذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها آه آه آه آه آه اكت ومنصف ثاني هيان سمي كرامق ومن يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بالزايد الاول واسم حمدان وفو عمي رئيس الدوله اللي بو ينايبها رجالنا بصروا بالعقل ما لا تبصر العيال هم عيون البلاد وجفنها الوعي وحاجبها هم عيال الفلاح والفلاس قبرة الضفان أياديهم تمد الكايده ولا تشحبها أنا نص من المكتوب دار بي نهيا سبيك رامي قومي الخال المجد مالاتها سبي عمي وسبي بن زايد الاول واسم حمدان وخو عمي رئيس الدوله اللي ابو ينايبا ذا مثل القمر في ليلة ظلمة إلى منبان وذا شمس يسولف شرقها عن طيب مغربها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 اذا مروا على الارض الخلات عشب سباس بها اذا مروا على Najal al-Gharb al-Hatan, Najal al-Gharb al-Hatan, li الهتان نجل al. الهتان تعيم الشعب وبو سلطان تحظ الله بلاد آمنه والخير عم بها نفخر به على الدنيا وهلها والزمى اللي كان وما يكبر من الأيام حاضرها وغايبها وإذا كان الفخر للي كلامه الفعل سياد وبوسلطان قوله فعل ذلت الله صعايبها نما من كفه الجودون ونمت من جوده الاوطان لو انه ما معه الا كان جادبها يهاب مينه السيف السليل وتحسد الأمزان ومداتها يهاب البحر من جاد غبايبها يهيج البحر لكن السفينة في يد الربان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 هنا رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان ابو راشد محمد رايته بالعز ناصبها صنع من معجزات دبي لبلاد فخر ما هان تنافسه الدول وينافس انه ويغلبها تواكب غيره سنينا ويسبقها بدون رهان انا جمل سنينا لو اقول انه يواكبها حد الزمن لنز الزمن رد ونشد حيره متى عقل لحق يرسم له الخطوة ويحسبها وجل كننها رهدا من نور الفكر ضيا إذا مر البلاد المظلمات صباحا مر البلاد الظامية تثمرب هل عيدان ظففها جهل بحروا هل مراكبها ابو خالد و العهد عهد الخير اباه له الفضل وكفوفه بالوفا والطيب طيبها محمد ابن زايد لي شوفت إنجلي الأحزان تباشر الفرح من شوفته أهل الراحة يمينه من مكارمها تغار السحب والوديان ويساره لو درت عن مادتي منه يعاتبها وإذا ضاقت صدور الناس لضيوفه فتاح بيبا يوسع صدره من ضاقت على صدره رحايبها أغني فيه واحس بفخر طاغي وانا حمدا له عيون العباد بيوت لو يبغي يحل بها وصفت شيوخنا والحق واضح ما يبا برها على لسان الشعوب أروي لهم لبيات واندبها حرم كل واحد منهم يحتاج الى ديوان شموس في سمانة مستحيل الوقت يحجبها شموس النورها أبعد من الوصف ومن القفان ولكن القواف من مدارك تقربها حنالي ثم حنالي ثم حنالي ثم حنالي فرصة تجنبنا البصايب أو نجنبها ولكننا وقفنا وقفت الشجعان للشجعة وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها سران الضاهر العلينا اخر حدود عمان قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد منا ويعدد منا ويعدد منا